هذا يقول هل آية الكرسي وآخر سورة البقرة من أذكار الصباح والمساء آية الكرسي من أذكار الصباح والمساء وقد جاء في, في, في هذا حديث عن أبي بن كعب رضي الله عنه وفيه أن من قرأها إذا أصبح وجيرة من الشياطين حتى يمسي ومن قرأها إذا أمس اجير من الشياطين حتى يصبح وأما آخر البقرة الذي ثبت فيه عن النبي عليه الصلاة والسلام هو قراءتها كل ليلة قال من قرأ بالآيتين من سورة البقرة في ليلة كفتاه هذا يقول ما حكم الدعاء في الصلاة بغير المأثور مثلا يدعو الرجل لنفسه ولوالديه أو غير ذلك في الحديث لما ذكر النبي عليه الصلاة والسلام السجود قال أكثر فيه من الدعاء أكثر فيه من الدعاء والنبي عليه الصلاة والسلام ثبت عنه في السنة أدعية مأثورة تقال تقال في السجود وهي من جوامع الكلم وجمعت خيري الدنيا والآخرة فإن جعل الإنسان حاجته التي يريدها في جوامع كلم النبي عليه الصلاة والسلام مثل ما قال أحد السلف ما عرضت لي حاجة إلا جعلتها في قوله ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار هذه جمعت كل خير في الدنيا والآخرة فهذا يكون شاملا لحاجتك المعينة التي تريد وغيرها ولا بأس أن يدعو الإنسان في سجوده بحاجته الخاصة والأمر المعين اللهم خلصني من هذه الشدة اللهم ارفع عني هذا الكرب اللهم اكرمني بكذا لا بأس بعد ان يأتي بالتسويح الماثور لا بأس بذلك لكن جوامع الدعاء وكوامله الثابت عن النبي عليه الصلاة والسلام جمع لك خير الدنيا والآخرة ما خطر في بالك وما لم يخطر في بالك هنا هذا يقول أنا سأذهب لأداء العمرة غدا عن طريق الطائرة فهل أحرم من مطار المدينة أم بعد الإقلاع بخمس دقائق الجواب أن أولا لبس الإحرام والاغتسال لا بأس أن تفعل في بيتك أو في الفندق أو السكن الذي تسكن فيه تغتسل وتتهيأ وتلبس الإحرام وتذهب المطار ولا تنوي من المطار وإنما تنوي إذا حاديت إذا حادت الطائرة الميقات وغالبا أن الطائرة ينبهون إذا حاد إذا حادت الطائرة الميقات ينبهون أن أن الطائرة حادت الميقات فأنت على كل حال إذا كانوا ينبهون أو تسالهم هل ينبهون إذا كانوا كذلك تنب تلبي إذا نبهت على ذلك وإذا لم يكن هناك تنبيه فإذا اتجهت الطائرة تحسب هذا القدر لعله في حدود خمس دقائق وتنوي وأيضا إذا كنت من أهل المعرفة فأنت الطائرة لا ترتفع كثيرا وترى يعني ترى الألميقات إذا كنت من من أهل المعرفة أو معك من أهل المعرفة فترى الألميقات وأنت, وأنت في الطائرة فعلى كل حال سدد وقارب واجتهد والغالب الله علم الطائرات ينبه فيها على محاذاه الميقات والله أعلم وصلى الله وسلم على نبينا محمد واله وصحبه